بالررع شكك المرعي هل ارضع في الطيس الخمسة مرات او ارضع مرات ماذا نقول الذي لا رجته الارضع والخامسة فيها ريك ويقول جعي الخامسة واقتفر على ارضع وحن يقول لا يشكك حكم الررع المهم هذا داب واقع لكن في الحقيقة طرير مستقيل إذا لمشتا عليه في حياته حصل على خير كثير دع ما يريده إلى ما لا يريده ذكرنا عن نهاية المقيد بما إذا لم يكن وثواتا وثواتا فإن كان وثواتا فلا يشف وعدم الإنصبات إلى الوثوات هو تركم مما يريده إلى ملاهب ولهذا قال العلم رحمه الله الشك لذا كثر هلا به لأنه يطوح وشواك وعلمة كتبته أن الإنسان إذا توضع لا يساري توضع إلا شك إذا صلى لا يساري صلى إلا شفر. هذا الوسواس هذا هو الشك في الدين يكون قد ترك ما يريد الى ما لا الى ما لا يريد قل ان اظهر اظهر توبونك وهاك وسب هل النفاثه او لنتبعي ماذا؟ يعطيها ثانية ثاني. لأن دوابها الآن مستوكم فيها وعدم دوابها هو الأصل فنقول جاء هذا شف وارجأ إلى الأصل وغتلها حتى ستيقن يعلم على ظنك أنها تأذن طيب يَا مَا يَعِبُكَ إِلَى مَا لَيَبِكَ قال رواه التلميج والنتائي وقال التلميجي حبيث حسن صحيح والحبيث كما قال التلميجي صحيح لكن في الجمع بين كونه حسناً وكونه صحيحاً إشكاة لأن ما رفنا الصحيح من الحديث غير الحسن هل ما فيه إشكال؟ نعم؟ منه إشكال؟ لأنه لهم قسم الأحديث إلى صالح لذات وصالح لغاية وحسن لذات وحسن لغير وضع لذات فكيف يجمع بين وسطين متناقضين لموصوف واحد حسن صالح؟ كيف أجاب العلماء عن ذلك لأنه إن كان هذا الحبيب جاء من طريق واحد فمعناه أن الحافظ شك هل ذلغ هذا الطريق درجة صحيح أو لا زاله درجة الحسن إذا كان طريق واحد وإذا كان من طريقين فمعنى ذلك أن أحد الطريقين صحيح والآخر حسن وحينئذ إذا سألت أيما أقوى أن يوصف الحديث بالصحة أو بكون صحيح الحسنان منذ الثاني غلط منذ الأول غلط فاصل نقول إذا كان من قريق يمي فصحيح الحسن أقوى من صحيح وإن كان من قريق واحد فصحيح الحسن أضعف منك صحيح لأن الحاضر الذي رواه تردد هل بلغ درجة الحسن على الصحة أو لازال في درجة الحسن قلع الحريف الثاني عشر الفوائد نعم. من فوائد هذا الحريف أن الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك ولا قلق لقول جام يريدك إلى ما لا يريدك ومن فائده أنك إذا عرق الطمأنينة والاستراحة تطلق المشروك فيه واترحه جانبا لا سيما بعد القراغ من العبادة حتى لا يلحقت القلق وقولي لا سيئا بعد الفرغ من العبادة لا أرد أن يمثل الرجل طعف بالبيت وانتهى وذهب إلى مقام إبراهيم ليصلي فشك هل طعف سبعا أو سكتا ماذا أسمعه لا أسمع شيئا لا أسمع شيئا لأن الشكة رأى ذات فراغ العبادة إلا إذا تيقن أنه ضعف ستة فيكمل لم الفصل مثال آخر رجل انتهى من وسلم ثم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ماذا يتقل لا ينسبت لهذا الشكل على الأصل صحة الصلاة يتيقن انه صلى ثلاثه فياتي بالرابعه اذا لم الفصل ويسلم ويسلم وسلم وان فائده هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعطي سواطحا الشري و له الكلام اختصار لأن هكذا ينجونك إذا ما يريبه إلى ما لا يريبه لو بنى الإنسان عليه مجلداً رخماً ما استوعب ما يدلان عليه من الإناء فالمعان وأظن انتهى الوقت الآن الله أعلم وسلم على ربيه محمد وعلى آل وصلى الله عليه وسلم سمع الحديث الآثة الآثة الحمد لله رب العالمين السلام وعلى نبينا محمد وعلى آله وعلى آله وسلم قال النوات لله الحديث السانية عشر عن أبيه غريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله, وعلى آله. وعلى آله وسلم يحكم إسلام المرء كرثوه ما لا يعنيه حديث حسن وقواه السلم وغيره وحكذا بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فلابد أن يتبق لنا الحديث الذي يتبقى القائد عظيمة في الإسلام وهو ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني أطلق الذي تشق فيه إلى الأمر الذي لا تشق فيه وذكرنا أن هذا يكون في العبادات والمعاملات والأنكحة وجمع مسائل العلم وأنه من أعلم الحديث ثم قال الحديث الثاني عشر عن أبي هراجة ولي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن إسلام المرء فاركموا ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء خبر مقدم وتركوا مجرم أخر وقوله ما لا أي ما لا يتعلق به عنالته ويهتم به وهذا قول قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله وليوم الآخر فليقل خيرا أو يصد يشابهه من بعض الوجود بقوله من حسن إسلام المرض في ذوء أولا أن الإسلام لهم حاسب وهو كذلك وقد ألف شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله رسالة في هذا الموضوع محاسم الدين الإسلام وكذلك ألف حقيقة عبد العزيز بن حمد بن سلمان رسالة في هذا الموضوع ومحاسم الإنسان كلها تجسنك كلمتين إن الله يعمر بالعدل والإحسان وقوله ومؤمنة واعدة أن ترك الإنسان ما لا يهتم ولا تعلق به وحاجاته من حصر إسلامه ومن طرائب هذا الحميم أن من اشتغل بما لا يعنيه فإن إسلامه ليس في ذات الحسن وهذا يقعر كثيرا لبعض الناس تجده يتكلم في أشياء لا تعنيه أو يأتي الإنسان يسأله عن أشياء لا تعنيه ويتدخل في ما لا يعنيه كل هذا يدل على ضعف الإسلام ومن طراب هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتقلب محاسن إسلام فيتبقنا ليعنيه ويستريح لأنه إذا اشتغل في أمور لا تهمه ولا تعنيه تعب وهل نقاط إن هذا يعني فرث الأمر المعروفة من العلمين فرث؟ هل جواب لا لأن الأمر المعروف والنهل عن المنكر مما يعني الإنسان كما قال الله عز وجل وَلْتَكُنْ مُنْكُمْ أُمَّا يَدْعُونَ إلى الخير الْخَيْرِ وَيَعْمُونَ بِالْمَعْرُوفِ عن عَنِ المُنْكَر فَلَوْ على عَنْسَانَا عَنَ مُنْكَرُ وَطُتْلِ هذا منفع لا يجون فهل له الحق أن يقول هذا لا يعنيك هل ج لأن الأمر بالمعروف اللي يعني منفر يعني الأمة الإسلامية لكلها كما سمعت وهل يشفى ذلك ما لا يعنيه مما يتعلق لأمور بيته كحاجة النساء وحاجة الأفطار أو قال هذا مما يعنيه فيجب أن يعلم أنه ليس على ظن المعز أجواب فيا دينانا ام لا تدعن ان يكون في بيتك من الاهل واصفيان وما اشبه لأن اشبه هذا يعني قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار الناس والحجاره الحديث 13 عن ابي حمزه عن ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فواهد خاري ومثقر فهو لا يؤمن أحدكم أي لا يتمه إمان أحدنا فالنفي هنا نفي للكمال والثمان وليس نفيا للأصل الإمان فإن قال قائل ما دليلكم على هذا التأويل الذي فيه صرف الكلام عن ظهر قلنا كريمنا على هذا أن ذلك العمل لا يخرج به الإنسان من الإيمان أي لا يكبره مرتد وإنما هم ذا بالنصيح فيكون نفه هنا نفيا لكمال الإيمان لإنقار القائد ألفتم تنكرون على أهل التأويل تأويلهم بل جواب نحن لا ننفر على أهل التأويل تأويله إنما ننفر على أهل التأويل تأويلهم الذي لا دليل عليه لأنه إذا, إذا كان كذلك صار تحريفاً وليس تأويل أما التأويل الذي دل عليه الدليل فإنه يعتبر من تسريح الكلام كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبد الله عباس اللهم ثقه بالدون وعلمه التأمس فإذا قال في قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قال المراد إذا أردت قراءة القرآن فهل يعتبر هذا تأويلا مذهوما أو تأويلا صحيحا الثاني الثاني صحيح, صحيح لأنه جل عليه الدليل لذ أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان يتعود عند القراعة لا في آخر القراعة وإذا قال طائف في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوه إن المراد إذا أردتم وقام إليه فهل يرتبر هذا تأويلاً مذنوماً أو صحيحاً هذا تأويل صحيح إذن نحن لا ننفر التأويل مطلقة إنما منك التعوين الذي لا دليل عليه ونسميه كحريفا لا يؤمن أحدهم الإمام الإمام في اللغة التصديق وقيل الإمام في اللغة الإقرار بذلك أنه قال آمن به وأقر به ويقال ولا يقال آمنوا دون انفطاق فلمّا ليتوافق اعلان التعديل واللزوم هولما انهما ليسا بمعنى واحد فالإيمان في الوحي حقيقة القلب بما يرد عليه وليس التصديق صحيح انه قد يرد الإيمان بما التصديق لقرينا بيقول قوله تعالى آمنوا له ملوك على أحد القولين مع أنه يمكن أن يقال آمن له مط أي إنقاب له عن وصدق دعوته أما في الشرع فالإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإبعاد الاقرار المستلزم للقبول والإبعاد فإن قرأ بدون قبول الإبعاد فليس بمؤمن ولو أقف وعلى هذا فاليهود والنساء اليوم ليس بهم مني. لماذا لأنهم لم يقبلوا من الإسلام ولم يدعو أبو طالع كان مقبرا بنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعلم بذلك ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطر وانا اقول وانا قد علمت بان دين محمد من خير اديان البليه في ديننا دولا ما مس او شجار مشتب هذا اقرار واضح وجفاء عن الرسول عليه الصلاه والسلام ومع ذلك ليس دين لماذا يثبت القبول والانفجار ما قبل ولم والانقاد له فمات على الكفر والعياذ بالله طيب إذا الإيمان شرعا هرى الإقرار المستمزل بالقبول والإذعان ومحله القلب واللسان وجواح الإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجواح أي أن قول اللسان يسمى إيمانا وعمل الجواح يسمى إيمانا الدليل قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم قال المفسرون إيمانكم أي صلاتكم للا بيت المقر وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان ضر وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأجناها عماقة الأدى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أعلاها قول لا إله إلا الله وهذا قول اللسان وأغنىها عمادة الأذى عن الطريق وهذا تعل أجواله وأما قول بأن الإيمان محله القلب فقط وأن من أقر فقد آمن فهذا غلط منافع وقوله حتى نحذ حتى هذه الغاية يعني إلى أن يحب لأخيه المحبة لا تحتاج إلى تفسير ولا يزيد تفسيرها إلا إشكالا وختاءا المحبة هي المحبة ولا تفسر بأدل من لطنها وقول لأخيه أي المسلم أو إن شئت فقول المؤمن لقوله لا يؤمن أحده لأخيه أي المؤمن ما يحب لفسه من ودفع الشر ودفاع عن الأرض وغير ذلك وفي الحديثة الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أحب أن يزحفها عن النار ويدخل الجنة فالتأتي من يتوه وهو يؤمن بالله ولكن الآخر ولا ياتيها الناس ما يحب ان يؤتى اليها اشاهدونه ولا ياتي الى الناس ما يحب ان يؤتى إليه. في هذا الحديث فوائد منها جواز نفي من شفاء تمام لقوله لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخره ومثله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائق ومن الأمثلة أعلن في الشيء من شاء قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لحظره الطعام أي لا صلاة كاملة لأن هذا المصلي سوف يشتغل قلبه الطعام الذي حرم والأمتل على هذا الكثير ومفراج هذا الحديث وجوب محبة المرء لأخيه ما يحب النفسه لأن نفس الإيمان عما لا يحب لأخيه ما يحب النفسه يدل على وجوب على وجوب ذلك إذ لا ينف الإيمان إلا لثوات واجب فيه أو وجود ما منا ومن بواعد هذا الحديث التحليل من الحسد التحليل من الحسد لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه بل يحب أن يزين الله نعمة أخيه عنه وقد اختلف أهل العين في تفسير فقال بعضهم الغير فتمني زوال نعمه الله فيه الله فيه الله يقول إذا كرث ما أنعم الله فيه على غيرك فقد حسد وإن لم يتمل الزوال ومن هذا الحديث أنه ينبغي سياقة الكلام بما يحمل على العمل به فهو من الفصاحة يعني أن من الفصاحة سيارة الكلام بما يحمل على العمل فيه الشهر ماذا قوله لأخيه لأن هذا يقفض العطف والحنام والرقة ونظير هذا قوله عز وجل كآس وقصاص فمن عفله من أخيه شيء نعانه قاس تحمنا وتعطفا تحمينا وتعطيفا لهذا المخاطر فإن قال قائل هذه المسألة قد تكون صعبة أن تحب لأخيك ما يتحب لناس لنعنى أن تحب لأخيك نكون عائما أن يكون غنيا أن يكون لا نال وبني أن يكون مستقيما أجصبها. فنقول هذا لا يسعب إذا مرمت نفسك عليها مرمت نفسك على هذا يسر أليك أما أن تطيع نفسك فيها وها نعم سيكون هذا صعب فإن قالت الميل من التلميذ هل يدخل في ذلك أن ألقن زميلي في الاختبار لأنني أحب أن أنجح فألقي لينجح فالجواب فالجواب لا لأن هذا غش لا وهو في الحقيقة إساءة لأخيك وليس إحسانا إليك لأنك إذا الوقت وسيانة يتدعى عليه ولانك تحتئن بذلك حيث يحمل شهاده نفسه ابدا الحديث ال11 عن ابي مسعود يعني عن ابي مسعود بنك او دن أن عندي عن أبي مسعود حق رمز واحد لكن ما أشره مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحلد من مرئ المسعود أفضل أبي مسعود أشاندكم من هذا مشهور عن أبي مسعود قال رسول الله رسول الله عليه وعلى الله وسلم لا يحل جم مرء المسلم إلا بإحتى ثلاث السيم وعن سيطة لكن السيم بالرحة السيم الزام والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق لجماعة لا يحل جم مرء المسلم يريد بلالك القتل يعني لا يحل قتل وفي استمع ذلك لأن هذا المعروف للغاية العربية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن دماءكم وعموالكم عليكم وعراضكم عليكم حرام وقول إن امرئ مصبب لا يعني ذلك أن المرأة يحل دمه لكن التعبير بالمذكر في القرآن والصنة أكثر من التعبير بالمؤمنة لأن الرجال هم الذين ثوبته إليه الخطابات وهم نعمدون بأنفسهم وبالنساء وقول نسلم أي داخله الإسلام إلا بإحدث له نعم إلا بإحدث له يعني بواحد من الثلاث اول السيد الزاني السيد الزاني يحل جميل والسيد هو الذي وقف وجانا في مكان صحيح فاذا زنى بعد ان انعم الله بعد ان انعم صار مستحقا للقتل ولكن قتله على صفه نستذكرها ان شاء الله عز وجل ومفهوم قول السيد ان الذكرا لا يحل جمعه الى زنا وهو الذي له اجماع من قال والنفس بالنفس يعني بذلك القصاص اي ان اذا قتل انسان شخص عند قتله به بشروط المعروف الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة التارك لدينه يعني جذلك المرتد بأي نوع من الأنواع جده وقول المفارق للجماعة هذا عطف ضيان يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خالد عنه في هذا الحديث فوائد منها احترام جماء المسلمين لقوله لا يخلج ممرئ مسلم إلا بكذا وهذا أمم مجمع عليه بل عليه الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجذاؤه جهنم خالدا فيها عادب الله عليه ولعنه واعدله علي عظيم فهو من اعلم البنون ولهذا اول ما يقرا بين الناس في الدين ومن ومن اثواؤه غير المسلم يحل جمل ما لم يكن معاهدا او مستئينا او ذي مل فكان كذلك فدامه معصوم ثلاثة معاهد مستامن ذنب المعاهد لم كان بيننا وقينه عهد كما جرى بين النبي صلى الله عليه وعليه وعلى وسلم وقريش في حديث والمستامن الذي من دار حرب لكن دخل إلينا بأمام لبيع تجارته أو شراء أو عمل فهذا محترم حتى وإن كان من قول أعداء لنا محاربنا لنا لأنه أعطي أمام خاصة الثالث الذني وهو الذي يسكن معه ونحميه ونندب عنها وهذا هو الذي يعقل جديا بدلا عن حمايته وفقائه دينه الى جن طيب اذا جاء جميع المسلمين جاءوا بذلك غير المسلم فان دم واحد الا هؤلاء الثلاثه من فوائد هذا الحديث شصم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يرجو كلامه أحيانا بالتقسيم لأن التقسيم يحصر المسائل ويجمعها وهو أسرع حطرا وأبطأ إنسانا ومن فوائد هذا الحديث أن السيد الزاني يقتل وعرقت من هو السيد فأقول من هو السيد والذي جامع في مكاحه ولكن كيف يقتل يقتل بالرجل بالحجارة بمعنى أنه نوقف ويرميه النساء بالحجارة حجارة لا كبيرة ولا صحيرة لأن الكبيرة تقتله فورا فيفونت المقصود من الرجل والصغيرة يتعذب بها قبل أن يموت لا تكون وسطا يرجم بالحجارة حتى يموت فهو أنت رجلا أن امرأ فإن قال قائم كيف تقتلونه على هذا الوجه لماذا لا تقتلونه بالسيح أهلي أحلى وقد قال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إذا قتلتم فأحسن القتلة كالجواب أنه ليس المراب بإحسان القتلة سلوك الأسفل في القتل المراب بإحسان القتلة موافقة الشريعة كما قال عز وجل ومن أحسن من الله حكما فرجه الزام من القطر الحسن احسن مما لو نعم فصلناه في موافقه الشريعه لان قال قائلا من, من فوه يفتن على هذا المثل الجواب ان الشهوه شهوه الجماع لا تختص بعضو معين بل كل البدن فلمنافلات بذل بذل الانتهال الذي محرمه كان من المناسب ان يذوق البدن كله آلام هذه العقوق التي الحج المناسبة اذا ظاهره ولاه ولا خفيه لكن لا من ثبوت الدين لكن بناء ذلك الدين أذن أن أكبر في شهادة أربعة رجال مرضيين ذكر الأجدان في فرج المزني ولا بد والشهادة على هذا الوجه صعبة جدا لأن الإنسان لو كان هذول مع اصحابه يمكن يشهد ولكن هو ليس بين اخاه داود ان يشهد بانهم راوا فرج الرجل الزاني في فرج المرأة الذي بها وهذه صعبه جدا ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله انه لم يسقط الزنا بالشهاده طب وهو في وقته طيب الطريق الثاني لذبوت الزناء أن يقر الإنسان بالزناء الزان يقر لأنه زناء وهل يشترض تكرار الإقرار أربع مرات أو يقفل إقرار مرة واحدة أو يفصل بين مشتهر وما لم يشتهر في هذا خلاف بين أهل عنا فمن قال لا من التفار يستدل بقصة ماعز لذنب ماذا صلى الله عليه وسلم فإنه أتى إلى صلى الله عليه وسلم وقال إنه زنى فآرض عنه ثم عاده فقال إنه زنى فآرض عنه ثم عاد فقال إنه زنى فآرض عنه ثم عاد فقال إنه زنى أربع مرات فقال له أبي قال لا فأرسل إلى قوم هل أهدتم جماعي زنجمونا قالوا لا فآمر رجلا أن يستمتهمه يعني يشمرأ هل قد شرب الخمر وغض سكرام فلم تشفي شيء وما آمر به صلى الله عليه وسلم فرجم والاستزال بقصة ما التي وردت عليها للصفة بأنه لا بد من تكرر الإقرار في نفسه منه شيء لأن رهن القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه الإقرار بأول مرة لكونه كيف؟ شافته حتى التفقد هل يستجار بقصه في فيها شيء نظرا الذين قال انه يصل اقار مره واحده فاستبدل بقصه المراه التي زناها الاشير عند زوجها وكان هذا اذا شرب وشاعت القصه وخيل لي ابي إن يجب ان تفتي ولدك بمئه شاق وجاريه ففعل سال اهل العلم فقالوا لا مش عليك هذا على ابنك جلب المئة وتغريب عام وعلم راعة الرجل الرجل فترافى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال الغنم والوليد رد عليك الغنم والوليدة يعني جالية رد عليك لأنها مغرب عليك لأنها أخذت بغير حق وعلى ابنك وتغريبه عام لأنه شاب لم تدور واغذي يا أوليس إلا امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فقجى إليها فاعترفت فرجمها ولما قل نفس الله عليه وعليه وسلم إن اعترفت أربع مرات قال إن اعترفت فرجمها. وهذا يجل على عدم اشتراب اقترار الاقرار ولان جميع الحقوق التي يقض بها الانسان على نفسه لا تحتاجه اقترار فهذه الدينا وقال بعض اهل العلم ان اشتهر الامر وانتشر بين الناس اكتفي باقرار مرة واحدة وإلا فلا بد من التكرار تترى الإقرار ذلك كان هذه الغصبة اشتهرت إلى الناس وأن هذا الأجيب ذنب معه مستعجرهم فاستغنى بشهراتها أن تترى الإقرار والأقرب أنه لا يشترى فتكار الإقرار إلا إذا كان هناك شرحة وإلا فأكبر غينة وأكبر دليل أن يقر الفعل كيف يقر وهو بالق عاقل جد ما يقول ثم نقول لا حكم لهذا الإقرار لو أقر ثلاث مرات ما نعتبره الإقرارا فالصواب أن الإقرار مرة واحدة يتفي إلا مع وجود إلا مع وجود الشمال وهل النواق مثل الدماء في <تصفيق> نعم من يود هذا الاخضر لا يشترط ان يكون اللائق او المنطبق به سجلا وانما يشترط ان يكون بالغ عاقل فاذا كان بالغا عاقلا مقيم عليه من فما الحد قال فقهار الحنابلة الحد تحد الزنا الحد تحد الزنا السيد يرجم ومن لا تبسيد يتلف من أجلته ويغضر السلام ولكن هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل على هذا إلا تعليل إلا تعليل عليه وهو أن اللواء وضع في المحرم فكان واجب فيه ما يجب في الذناء لكن يقال هذا قياسه مع سارق قياسه مع سارق لأن فاحشة للواض أعظم من فاحشة للذناء وقال بعضهم بعض العلماء بل يعذر تعذيرا فقط الفائل مفعول به وهذا ليس بصرع لما سأتي إن شاء الله تعالى في دليل من يرى وجوب قتله ما بكل حال ومن قرائب العلم أني رأيت من منقولا عن بعض العلماء من يقول لا شيء عليهم اكتفاءا بالراجع على قال لي أن النفوس لا تقبل هذا إطلاق أن يتلوط رجل برجل فالتفل بالراجع على الفطري عن الراجع بالعقوبة وقال هذا كما لو أن الإنسان أكل عذرة فانه مولى لا, لا يعاقب ولو شرب خمرا فإنه يعاقب ولكن هذا خطأ عظيم على الشريعه ورياس باطل لاننا لا نسلم ان من اكل لا لا, لا, لا بل معاقب لان هذا معصيه والكذب واجب في كل معصيه لله حتى هي ولا خطاه وانما ذكرت مولى وبيين انه قول باطل لا تدوذ حكايته إلا لمن أراد أن نبتله كالحديث الضعيف لا يدوذ ذكره إلا لمن أراد أن يبين أنه ضعيف أردون أصرافها أن الزائع والمطول به يجب قتلهما بكل حال لأن هذه انتخطومة المجتمع إذا شاءت وانتشرت فسد فسد, فسد, فسد, فسد فسد المجتمع كله وكيف يمكن للإنسان المفعول بها أن يقابل الناس وهو عندهم بمنزلة المرأة يفعل به قتل للمعنويات والرسولة قال الشيخة الإنسان رحمه الله أجمع الصحاب على قتل الفاعل والمفعول به إجماع الصحابة وقد ورد فيه حديث من وجدت موهو يعمل وآمل قوميون فاقتلوا الفائل قال الشيء فلسان لا ياتموا الصحابة اختلفوا كيف يقتلوا الفائل والمفعول بهم فقيل يحرقان في النار واروي هذا عن ابي رضي الله عنه <تصفيق> وقال لك لسنا اعني عمل هنا انه عاقباني وهو التحريق بالنار ولان التحريق تحريقه من النار اسد رجا قال وقال بعضهم يرجمان كما يرجم السيد وقال آخرون يصعد بهما إلى أعلى شاهدهم قلب ثم يرميان ويتبعان بالحجارة بناء على أن قوم الوقف عرى الله بهم هاخرة اهم شيء اني ان انه لا بد من فقد الفاعل والمسؤوليه على كل حال اذا كان بالغ العقل عاقلا هذا كما اشرت اولا هذا مرض فتا يعني في التحرر من يعني ان مثل لو رجلا مع امراه و ذلك ممكن أن تقول ما هذا لكن رجل مع رجل لا يمكن. كل ناس يمشي بعضهم مع بعض الرجال طيب السيد الزامن لمه حلال ولكن هل إذا كان لمه حلالا هل لكل واحد أن يقيم عليه الحج في لا ليس لا لأحد أن يقيم عليه الحد إلا بإذن الإمام أو من يريده الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم أغضي يا أونيس إلى مرأة هذا فيحسرها اشترهم ولو قلنا لكل إنسان أن يقفل هذا الزامن لأن دمهم هداء لحصل من الفور والسر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل ولهذا قال العلماء لا يتدون يطامن الفدود ولا التعذيرات إلا للإمام أو نائب الإمام الثاني ممن يوهجمه النفس بالنفس النفس بالنفس يعني إذا قتل الإنسان شخصا مكافئا له له في الدين والحرية والرق قُفِلَ بها وعلى هذا على قولاً في الدين وهو أهم لا يقتل المسلم بالكارب لأن المسلم أعلى أعلى من ويقتل الكافر بالمثلم لأنه دونه وهل يشترق أن لا يكون القاتل من أصول المقتول أو لا يشترق هل جواب قال بعض أهل عين إنه يشترق أن يكون نعم يشترق أن لا يكون القاتل القاتل من أصول المقتول من هو مصوره؟ الأب والأم والجد والجدة ومع الشباب وقالوا لا يقتل والد بولده واستدلوا بحبيب لا يقتل الوالد بولده وبتعليم قالوا لأن الوالد هو الأصل في نتيج الولد أليس كذلك الحياة؟ نعم لولا الوالد ما فعله فلا يليق أن يكون الولد سبقا لإعدامه فقال الدميل عندنا الدميل عندهم آثري ونظري الآثري الحديث له كوالد وولده وعن النظري قال ان الوالد بسدد في قتل الولد هراء ينبغي ان يكون الولد سببًا في اذامه وقال بعض اهل هذا ليس بشر وانه يقتل الوالد بالولد اذا إن علم انه فانه قتله عمدا واستدل بانه من ان نفس النصح وعمم الايه وخبرنا فيها ان الناسب النصح نرى الان وجب الدليل باقي يجيب عن ادله الاخرين اجابوا عنه فقال الحديث قايل ولا يمكن ان انصوص المحكمه الداله على قتل النفس بالنفس ما هو هو التعليل فتعليل عليه المريض ولهذا لك الوالد اذا قتل الولد ثم قتل به فليس الولد مسببا في اعدامه ما هو الثبثي أدامه؟ لفعل الوارد القاطع فهو الذي على نفسه وهذا القول هو الراجح لقوة جليله في العمومات التي ذكرناها ولأن هذا من أشد القطيعة, القطيعة الرحمن فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتد برجت ولدين نحو ناقصت عليه فالصواب ان الواحد يقتل ولده نوع الذكر كالاب او الانثى كالام انه ولا ولا ما لهنا ابن يقصى في روح من قران صلاح المستخدم عشان احتساب لان عندنا دين لكم خمس دقائق في الاول وخمس دقائق الان يعني ليسر فليدار الصحابه رضي الله عنهم او اياه من يرفع الى ساهل نعم انا هسه الان يرفع تمام تعالى او يقع ولو يبقى ولا يطاق يحفظ المقصود يحفظ المقصود ولكن هل الطائر ما هي في حد هو صحيح صحيح من الارض حديد نعم اما لا يقوم شيء هو هو ضمن الاعلى لا الراجح ينظر حافظ ما هو اكثر نفايه وابلغ في الرق في الرق نعم يا سليم ان انا اورد اسم الذلال ان لم تكن بالقتل بالذل نعم ما دليله على ذلك وهو ان الله تعالى عاقب اللقي عصوبا مع عاقبه ايمن لا نقول حديث من, من, من وجب عليه عمل حل الامور فكل فعل محله به حديث ابن علم على اصحح وقال وقال هذه لا شك انها شيء الا لكن لا نقول انها آآ آآ انه يختب في الهاد على كل حال استمعنا الان ان واضح انهم يقتل صا ما نعم ارفع هنا نعم ليس علم خالص هذا نهله يعني حديث مرق نعم اي ما دام <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعلم الخلق بمراده قال ان ان الاعمال بالاليمان نحس هنا المقصود فقاطعه الكلام كل نعم طرق الله إذا على نفسه بالجناء وهو مقتل ثم رجعه عن إقراره لأنه يكتشف نعم فهذا يقول إذا رجع المقر بالجناء عن إقراره فهل يقضى الرجوعه ويرضع عنه حذر هذا محرص لا يعني علمه أكثر علم على أنه يقضى رجوعه فلا يقضى عليه حذر واستدلل بقصة ما لما عز الله عنه لما أدلقته حجارة وآدمته هرب حتى لحقوا الصحابة وأدلقوه فقتلوا فلما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هل أتركموا يتوفى يتوفى الله عنه وقال بعض أهلين لا يقبل رجوع لأننا لو قبلنا رجوع المقرب ما أقيم حد بإطراق كأن كل واحد يجرسع وهذا قوم أقرب للصواق لا سيما إلى وجهة القرائم تدلي على خصة إقراره وقصة ما ليس ترجوعا عن إقراره لكن هربا من إقامة الحج عليه وإلا فالرجل صادق وفاعل على خصته ولم يلعب بالحكام والإنسان أنه يقع ويجري الحكم عليها ويسعد القاوم والمسؤولين ثم بعد هذا يرشد هذا كله مستهد ما نقول لي لو قال طالب الشيخ الشرط بي أن يقول ذكر هذا يعني مضاعف الشهادة هذا إيش مضاعف يعني مشترك يعني نعم هذا هو يقول ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ما قال محال؟ قال لم يتبه هل بين هذا وهذا؟ هذا يا شيخ؟ ينقى ينقى ينقى ألقى كلام الله الله الشهادة وأنه تقول له وأنه هو لك ما حسن شهادة؟ هذا كلام خارج لكننا لسنا نقول هذا مستحيل بفهم ممكن لا تصعد ولهذا الان لو انه لو انه بسورة إما شمسية أن في اسطوكيا بصوره سواء انشمسيه والا هجيه هذا الخطب ادخل ذكر او غرض عن مصر هل يؤخذ بذلك هجيه فلان كنا نقول بأنه يؤخذ لك. لكن ذكر لنا أنه لا يمكن أن يؤخذ لأن في طريقة يسموها جبلجة نعم بمعنى أنهم يصلحون أي صورة على ما يبدو وعلى هذا فلو أخذ الدجال والآن مشكلة مشكلت الناس الآن لأنه قد طول إن الكلام نفسه في دبلج الكلام يمكن في دبلج إذا كان متكلم قد أتى بالحروف كلها الحروف هجائية أنكنهم أن يركبوا كل حرف إلى جنب الحرف الآخر على ما يريدهم وهذه بلوة في واقع يستطيع كل الإنسان أن يكذب على أي شخص و اكو اسم شلون هو ما قالها لكن تقوى شروطها على بعض واخذ جملنا انا تفانش ثالث نعم قديد جلسه الاطفال سبحان الله اجتنا بنا الى الاخره لو قال على النبي الفرائض نعم <تصفيق> أي خلاص. يعني يفرع من الشموط قالوا والله حسنا ما نستطيع أن نشهد يعني ذكره وضرس لكن نشهد أن الرجل راكب وأنه يهز عليها هاكذا ما يقبل ما يقبل وإشكالك الواقع إشكال وهو أنه قال إذا فنى هذا الأمر صعباً كيف الله يفنه من طبق الإفتاة نقول الله جعلهم من طبق الإفتاة هماية للعراض حتى لا يأتي أي واحد يشهد ونقل شائع يساعة انت الرضا الضالة لأننا نأكل لأن جناتنا هو رأي واحد وجه هل نعم. يقتل الشرق بالأرض على طول الأجهر في النفس بالنفس نعم إن عبد الله نعم لأن الحديث فالبئذًا يقتل الشرق بالأرض على الطبع الرائح وكذا لا يقتل بل فينا اتانا اكثر من رواه ومن اتى يقول ان خارج الجماعه قال جديد يعني هو المكتب والمارق الجماعه عند المسلمين ولكن هل الكتاب قبل ان من ذلك الكفر من قالنا منه من قال لا استغفر فلن يجامر ان يأخذ كفرك نكرا لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من بسى الذي يهون فاحكم ولن يثبت الكفر قال مستغفر فلا تيا ان كان من من توبته لأننا مكتبين بارهم جغل جورة جورة جورة فإذا كان لنا جغل جورة جورة جورة فإننا نبتكيهه ثلاثة أيام لأن نعكسه ونقل لك همون جاهزة عنه أخر وإن المثلن قد نعكس والصحيحة بالكتابة أنها ترجع إلى اجتهاب الحافظ إن رعا من استكيبه وإن لا فلا لعموم الدائم الذي يجيناه في الحلوث وإنه استكيبه ورغم عن محافظه يقال إن رعى الحاكم أن يستكيبه وإلا فلا وهذا يحتمل قد يكون هذا ضد الكافر أعلم كفره واستهثر ولا بغي أن يستكيبه وقد يكون أفضل كفرة وتابع إلى الله نعمر ونعمر ورعينا منه نحذر الثورة فنحن نحذر مقام المقام, المقام وقوّن مرسكتات منه تقبل جوبتهم إشارة إلى أن المستدفين حتماً قسم تقبل ثورتهم وقسم له قال أهم لي من عظم حذته فإنه لا تقبل ثوبته من عظم جزته فإنه لا تقبل ثوبته لأن سبب الله أو رسوله أو سبب كتابه أو فعل أشياء ينكر عظيم جزة فإن ثوبته لا تقبل ثوبته ذلك أيها لا تقبل ثوبته لأن ابن عصب يقول إنه ماذا؟ إنه مصبب فلا تقفل ثوبته وقال وقيل إن ثوبته مقبولة ولو عظمت رجته ولو سبب الله أو رسوله أو اختاره ولو ناهر. وهذا القول الرغاش لكن يحتاج إلى تأمن ونظر هل هذا الرجل يبقى مستقيمًا أو يبقى فإذا أرمنا بحاله أنه صالح قبل نفسه بعموم قومه سبحانه وتعالى قل يا عباة الذين أسرحوا على أنفسهم لا تقنقوا نحذ الله إن الله يأخذ جنوب الجميع ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الزوبة تنفي من قبله وهذا وهذا قوله الراشد. وله أجنبه. أما المستهدئ فيقبلوا ثوبته بدليل قول الله تعالى وإن سأزهون. فيقولون إننا كنا نخوض ونبعب. قلء بالله. وآياته ورسوله كنهم تستهدئون. لا تأترون قد تفلتوا بك إهمان. إن نعف عن قائد كل ولا اقوى الا الله يعني هينا ما هو ضمانه صالح ان من لا تكون في داخل الاسفل من النار ولن نجد لهم نصيرا الا من يتا واقفا بعد حمد الله واخره لله فذلك على المؤمن وسوف يغفر لهم كل فعل أصلي أو مرتب إلى تاب من أي, من أي كفر فإن ثوبتهم يقومون ولكن مثل الله يجلقون مثل هؤلاء محتاج لك مراقبة مراقبة بأحوالهم. هل هم صادقون أو هم مستثقين يقولون إنهم تجعوا لكامهم لما تشعوا صحيح وإذا تعبت هل يرتفعه القتل؟ فجواب عدد لأن إباعك قتله إلا مكانك لكفره فإذا قبلنا توبته ارتفع الكفر عنه فاتفع قتله وهي إن سبق رسول الله عليه وعلى وسلم فإن توبته توبة لا يجب أنه يا بني والرقا المسفلا او الرقا العليا يخرمنا هنا هذه عليه ناس من الناس لكن أنا لا مستحى لا ومن لا مستحيي للحج ومن تظوا درس الدور من هذاك يا لكن لا نقل. من ثبت الله عز وجل كان لذلك فإن قال قال على هذا الكلام أَيَقُومُ سَبْلُّلَّهِ عَبُّونَ سَبْلِقُصْمُونَ فهجوا من الله لكن سبْلُّلَّهِ لكن الله تعالى قد أخبرنا أنه عافٍ عن حقه لذا كانت العثم فإذا ذال علمنا أنه رهب أن نصر عليك ربه وسط العالم. لم يقل من سبني أو استهدأ بيه بمتاب فأنا أقضى الزوبة. أو فأنا أسكد عن حق. أسكد حق. ناقضها. وعلى هذا فنحن معظم لأن سبب رسول الله عليه وآله وسلم حق آدم. لم نعلم أنه لماذا ؟ أنه أثى قال أقراء الله إن النبي صلى الله عليه وسلم أثى عن إياس ثبوت بأهده وارثب عن القاتل بالجواب <تصفيق> هذا لا ينعمة النبي لأن حق حقه وإذا أثى علم أنه أثى حقه فتحقه فتحقه. لكن بعد موتها هل نعلم أنه أخذ حقه؟ لا لا نعلم ولا يمكن أن نقيت حال موقف على حال الحياة لأن نعلم أنها كافة ولأن نحشى أن يكفر فب الرسول الله عليه وسلم لأن حيث الرسول في حياته أعلم من هذا لا ما... يمكن أن نشرحه من نسبة لهذا هذا الحديث يحتاج إلى شرحه طويلة لكن الآن هنا نصطر على هذا يوجد كدير شراء الله ومبارك إنه طامزه أشبه تخذ الفرق وإلا أخير شرحناه وراتي شرحه شواك أن المدد يقترب ما لن يكف جوباً قال عن ابو رأنا بالله أن الله عليه وعلى آل يكف المقاتل. من كان يؤمن بالله يوم الآخر هل يقول خيراً أو يسرى. من كان يؤمن هالجلسة. يا رب ما هل يقول خيراً أو يسرى. والمقصود من هالجلسة, من هالجلسة الحفظ والإضراء على قول الخير أو السكير كأنه قال ينكون في جوع من ومن آخر ولم آخر فأولي الخير أو السكير والإيمان بالله تبقى ذكره ولم آخر ثلاثة وفان يقول فان يقول خيراً والخير خيروا في المقال يفتح في المراض نوع أما المقال تأذب الله عز وجل ويتبك ويحمس ويقرأ القرآن ويعلم العلم ويأمر المعروف ويناع الميكة هذا خير اللي يفتح فأن يتسلم بقعض أن يقول قولا ليس خير في نفسي ولكن من أجل إدخال الصعور على بلتائه فإن هذا خير لماذا ترتب عليه من الأنف وإذارة محجد وحزون الأنف لأنك لو جلست مع الضوء ولم تجد شيئا يكون الخير بذاته وبطيطه ثاني يمكن دخلت إليه عن كريتها صارت هذه لكن تحدث ويوجد سلامه من بيته خيره بنفسه ولكن من أجله إضخال الطرور على جلسات فإن هذا خير لكن هذا خير لغيره لا هذا خير اون يقتل ايج وان كان من بداه الدنيا فيقتل جاه يقول يمكن في يمكن يكون دي مشرى فيقتل جاه ياكل اي شيء لا طعام من شق حتى جاع درامي حتى جاع لكن ما هي الأول أرهب أرجاث البلد وكلما قرض الجرمين كان حق وعام وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الإكرام قال هل جاره لم يقوع وإنه مثلا بإعطاء إقرامه او الصدقات أو الإباب أو ما أشهره وكل شيء يأتي مغلقا في الشريعة يرجع به إلى العذر وفي وكل ما أتى ولن يحذر بالسرع كالفرد فبالعذر فبالعذر فرد فالإكرام إذن ليس معذر بل ما يعذر الناس الإكرام ويحترف کیا وہ فقیر رب بنا کر اسلام ہو گیا ہے کرایہ خود و جاریہ نہیں لہنا دکران کیا وہ نبی روضنما کی کتاب اذن شیخ یہ کران و جاریہ تشریع یہ حد لاقل نہیں نہیں جا السمع. أو المخارج. أو ماذا. <تصفيق> هذا لكن قد ورد أن جاء أربعون جارا من كل جار. وهذا بوقف الحاضر. ما أبنجكم. النبي صلى الله عليه وسلم أربعون جارا كان يتحفل. نعم قليل في بيعن الارض جارا 40 جارا نعم هذا قلنا ان بيع 40 جارا وان بيت حصول النور فيها حصول ولما نقول ان صح حديث فهو منذل مع الحاج أذنه صلى الله عليه وعلى وسلم وإن المصنح رجعنا إلى نيسا رجعنا إلى رحل. ومن كان يؤمن بالأولا للآخر فليد في الظلف النادل بها بك مثاكر ندل هذا يجب لما الله إننا إلا القرى يعني إكراهه بناء العبد إكراها قال أبو عبد الله دعوا علينا إننا نذهب أصياخا في جاثان يعني هنوجد أنصار وأن الأنصار سنوجد فيها قراي يعني ها دي في هنصار يعني يا حبيبي ده القرى الصغيره يحتمل كم مكان معين ولا في مظاهر الحديث هل المعرض هل يثي بيضه طيب يهدف نوعي تكون جميله وضوء الصعود الا في بقوله من كان يؤمن بله ويوم الأخل فضع الخيران أولاك هذا ضهر الحديث ولكن ضعه أحضار الناس أن ناتك ليس بواسع وأن المقاعد ثلاثة راستان خير وسط فالخير هو المطلوب والشغل محظم أن يقول الإنسان قولا شغلا شغل سواء كان قول شغل في الأخير أو شغلا فيما يترطب عليه هذا لا يحهم أن يقول الإنسان اللغم ولكن الأخضر أن يطلق واللغم لا ما ليس بيه خير ولا كان كلامي من فضله فالسكوت من ذهب وكم كلمة ألقت في قيد صاحب هداء والكلمة بيده ما لم تخفض من لثانه فإن خرجت لنسانه لم تمسك فإذا دماغا بين أن أكتب ألغة كلمة رأس من الصعب أمسك رسك كان ملال جاسب ومن فراء بهذا الحبيب أي حق على حسن لسان من كان يؤمن بالأمر للأخذ فلق الخيرا او يأخذ ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن قال له ألا أخذر سبيل لا قال قال يا رسول الله فأخذ بالإنسان نفسه وقال كفت قال رسول الله واننا لمؤاخذون في ذلك اليوم هذينك الهمى عاله ثلاث قومه يوم عظم وعن يقض الناس من النار على وجوده او قال على النافين الا حقا والهم الناس من النار على وجوده او قال على المسلمين الا اخرط. اخرط على الذات المكلمة إلا حيث كان السلام خيراً. فإن ذلك أقوى الإيمان وأحقق من الإساني وأهيض عند إخواني. من هذا الحديث وجود رجوب السلام يقولون من كان يقول له الملاقب خليك رجاء وهذه اكرام يطلق يرجعكين إلى الرب فتارغت أن يقول اكرام جرام شاء لأن تنهد إليه وتستمين عليه وتنزل عنده وتارغت أن يقول لأن تحوه وكان كان يقول يعني هذا يعني انظر نظرات الى ومن ضائع هذا الحديث ان الذين كان من الانثى والتقارن يصبح عالم لخيال عالم ترى اهل اليمن في واقعه دارا تقع يعني بعض بعض حتى جاء لا يجمع لا يجمع وليه رائع هذا الحديث وجوه اكرامه غير إنها العظم اكرامه وذلك لن تتلقى في بشه وصروبه وتقول عدو الصبحيات الضاغون أشهدان من الإبارات وراه الحديث أنه لا أفل واحد والأشهر والمئة يعني كلمة ضيط مغفرة مغفرة فيقوم فإذا نجل الجفنس أكيد لقد نغفل القبيلة لقد تردتهم أن يراغوا الناس بعد الرلم فهذا في الأرواق قول عن الله وراء الحبيث العموح لا تقل إلى كان بيت الضغير ولا مكان لهذا الضغير ويبتدى عنا كبير كذلك كذلك بيت الضغير فهل يفتر أن أولئك بيت الضغير والآبع ان هم الضمائن بالإداد الخرس تقلقون كل هذه انها رجل فيها البيات او الاتين حسب الحاج تبيه شبها في او لا ياك هو يعني الضمب هيك وانا باش يبقى كده الخارج هو الزيم وراحها الظلم وانترق وانترق وانترق عنه انهم ولكن إذا جعلت الضرورة إلى مجرمات ما ذكرت هذا هو من المجرم ينفر أن شافاً كان إذا قلت تجرمات وكان أهو أبو صاد يا ظهر لكن أول نهاء أول نهاء يقطبط فيها أجل. فقط فمهيئة والبقور خير من نفسه الملك يحب أن ينعب لا بسعب تجر لا بسعب تجر أنا أمتد الأمر في رائع هل أما تجر تجر ذهب إلى السنة ذهب يجيبون الأموال فقال لهم الولاد تقضر تقضروا بذلك فما شعو الأرض إلا والإدت من أخر عند بأس مش مؤلس كالعبون أن تقضر ذلك على وهنا بنى فمنه له يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا لأن هذه الوقت بحجر هذه الجديدة وقامتها. تعبير الأبضل منك. مع ناشية. ثم قال من برموضة؟ نعم يا الله. لا. لا يدون أن يقاطر الكفار إلا هذا الجامع. وأن صغارة نبيه علي <كتشخ Literally> الله عليه وعليه يسلم على بني المطلق فقال علماء إنه قد شرق الدعوال نعم شخص الله قد أخذ حبيبات الصحابة ايه إن فعلت الصحابة بقرس وغير نعم لطقموا فكر محسابت ايئة فأما محسابة عائشته أو اخذ المؤمنين فإنه محساب قال ان ترى نار من الجنز يريك ان يذكر فان او غيره يعني ما كان لهم ما هم من ظهور الله عليه وعلى اله وصحبه يعني يجعلهم يجوزون الى الله فهذا نور والذي ارا ان الناس مناجاته ايضا ان ان انه لا يسقط عن قتل ولا طبعاً غير ان بعض الصحابة هناك يختلفون يعني مثلا لو جمع ابن عباس او عمر رضي عن عن الله عنه وخوك والنساء بعض الصحابة بيختلف انا في الشوطين ان في ابي بكر وعمر رضي الله عنه <تصفيق> لأن النبي صلى الله عليه وعلى قال في في أن يقول أنه قالت يا عبدك وعمر إن نبيعوا أبابك وعمر يرشوه فجعل قضرنا مشكل وقال اعتقلوا من لليل من بعد أبابك يعني تتقاط على ذلك فيكون لبعض الناس لكي عليه الصلاة يوقف الحال كده في هذا هذا لا يقطع هذا هذا يوقف هنا ويبدا ان ان يرى ملحان من هذا الرجل ان